السلام عليكم الحمد لله وكفى والسلام على عباد دينه الصفا لا سيما نبينا المشتبى الامين المصطفى وعلى صحابته الكرام والبيتين العظمن المستكملين الشرفه وبعد اخوتي الكرام ما مع لميت ننتمي وهذه المجالس التي تهتم باصول الاعتقاد وهي من اهم التي لا بد للمرء ان يحرص عليها حرصا تاما والمغبون بحق من هذه الفرص إذا منحه الله إياه والناس أحوج ما يكونون إلى إتقان العلم وأيضا إتقان الاعتقاد سبيل لإتقان العلم فالعلم لا يتقن إلا بالاعتقاد السديد الذي كان عليه السلف الأمة وإن الإنسان لا يستوي علمه ان حاد عن طريق الاعتقاد الصعيح وإن ترى ذلك حتى في علماء أجلاء من علماء الأمة الذين أتقنوا مواد العلم لكنهم ما برعوا في باب الاعتقاد فضعف في علمهم وحصل في اجتهادهم بعض الخلل فلذلك اقول بوابة العلم اتقان العقيدة واتقان العقيدة لا تكون الا على ضوء ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام نسأل الله لعلم ان يستلنا اتمامه نسأل الله للفعلاء ان يشكر لكم صبركم على طلب العلم ونسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير ما حينا أبدا وأن يعلمنا من ينفعنا وأن ينفعنا بمعلمنا وأن يجعلنا من من يتعلم ليتعبد وانشو ذلك بين الناس يقول شيخ الإسلامي تيمية رحمه الله يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدله وحب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر وفضل ساطع لكن ما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل وأقول قال الله جل جلاله المصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول نعم جزاك الله خير لأننا سنتقل بعد ذلك الكلام على الصفات لكن هو الآن كما وقفنا عند رزق الهدى من للهداية يسأله صحيح قال اسمع كلام محقق في قوله اسمع كلام محقق هو يشير لنفسه وأنه المحقق وهذا الكلام جاء بعد تعب وعناء وبحث وتنقيب ودراسة واصاب واصل فيها الإمام الليل والنهار لذلك هو قال دلل على تحقيقه بأمرين اثنين جليلين اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه وهذا الدلالة وضح جدا على إتقانه ودقة نظره وضبطه الإمام الزهري قال ما كنا ناخذ الحديث عن عالم إلا الذي لا يرجع عن قوله حتى وإن كان قد أخطأ حتى وإن كان قد أخطأ هذا كبه لو أخطأ لابد أن تراجعه فيرجع لا هو يقول حتى وإن كان قد أخطأ في حقيقة الأمر لكن هو في ظاهر أمره أنه اجتهد فإيش فأصال لم يخبط يعني هو أصالة يثبت على ما هو عليه بمقدمات العلم الذي سلكها أو بضبط الحفظ الذي حفظه فهو بذلك يقضد عليه أو يعط عليه بالنواجد يعني أقول ليس متذبذبا لا أن كلمة تأخذه وكلمة تذهب به وهذا العالم الراسخ الذي تجد رسوخه جليا عند الفتن لأن العلماء مراتب وأعظم مراتب العلماء التي تبدد ظلمات الفتن بهم وهؤلاء الذين قال فيهم حذيفة هم الذين إذا جاءت وماجت الفتن لا يتحولون لا يتذبذبون فهم على ثبات فيما يعتقدون لذلك يقول الإمام حذيفة رضي الله عنه أرضاه قال يختبر المرء نفسه أصابته الفتنة أم لا ينظر في قوله قبل الفتنة وينظر في قوله بعد الفتنة فليعلم هنا هل أصابته أم لا فالأصل الأصيل في ذلك أن الضبط والتحقيق أنه من شدة التحري والاطلاع والإتقان فإنه لا يتزفد إذا عبد بالنواجز على مسألة واستنتج ما فيها من الصواب وطرح الخطأ فلا يتذبذب ولا يتأرجح ولا يرد فلذلك قال عن نفسي اسمع كلام محقق في قوله ودلل على التحقيق لا ينساني عنه ولا يتبدل طبعا هنا مدح ابن تيمية نفسهم وهذا داء بالعلماء العلماء كانهم يقولون للناس إن كنتم أردتم أن تتعلموا فلا تتعلموا إلا من أهل العلم فإن عز عليكم معرفة أهل العلم فليدلل العالم عن نفسه حتى يأتي الناس ليتعلموا من علم هذه سنة هذه هي السنة عند علمائنا لذلك عائشة رضي الله عنها وأرضها لما اختلف المجلس ومجلس الصحابة من الأنصار والمهاجرين قد اختلفوا على مسألة عزيزة هي مسألة إذا جمع الرجل امرأته ولم ينزل هل عليه غسل أم لا؟ فهذه المسألة اختلف فيها الصحابة أبي وعثمان بن عفان وكثير من الصحابة قالوا إنما الماء من الماء بمعنى أنه لا اغتسال إلا إذا أنزل وقال يغسل ما أصابه منها وهذا ورد عن السلام أنه جاء لبعض الصحابة في صدر الإسلام فناداه فجاءه يغتر رأسه مارا أماء فقال عليه السلام أعجلناك أقحطت قال أنا عكسلت قال نعم قال اغسل ما أصابك منها قال اغسل إيش؟ ما أصابك منها ما قال اغتسل قال اغسل فقط ما أصابك منها ويكفيك الودوء وقال بعضهم كما قال أبو موسى الأشعري قال بعضهم بل يغتسل وجاء عمر الخطاب فلما وجد التنازع قال اذهبوا إلى عائش لأن عائشة هذا الأمر مجرد هذا في بيتها وهي أمرت أن تبث حديث النبي صلى الله عليه وسلم واذكرنا ما يتل في بيوتكنا من آيات الله والحكم فقال اذهبوا إلى عائشة فذهبوا إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقالت على الخبير سقط قالت على الخبير سقط يعني إيش يعني الآن عائشة هي أعلى من الناس بهذا الباب قالت على الخبير سقط نعم إذا التق قال الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختنان واجبه الغسل فهنا عائشة تظهر علمها وتظهر, وتظهر فقهها وتظهر أنها الأطقن وأن الخلاف هنا الحل فيه عندها عندما قالت على الخبير سقط إذا التقل في الختنان واجب الغصفير وقال فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نغتسر إذن أظهرت علما تحقيقيا بواقع الفعل من النفس السلام ومن عائشة رضي الله عنه رضا. لكن الشاهد أنها أظهرت نفسها وأظهرت علمها أيضا لما قيل لأنس رضي الله عنه ورضاه على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفرد التلبية بالحج يعني قال لبيك اللهم بحجة قام ابن عمر قال لبن وسلم قارنا يعني قارنا قال لبيك اللهم بعمرة مع حجة أو قال لبيك اللهم بحجة وعمرة فلما قيل له أنس يقول إن النبي وسلم قد لبى بعمرة لبى بحجة مفردة فقال ابن عمر ما لنا وللصبيان أو كلمة مثل هذه فقال أنس يعدوننا من الصبيان وكان طبعا صغير حدث السن في الأصل أن أنس كان حدث السن وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه يعني بالنسبة للصحابة صغير السن لكنه حفظ عن المسلمة ومن السبع المكسرين لكن إلا أنا ابن عمر يقول أنا أتقن أنا أحفظ أنا أعلم وأيضا لما تكلم عن ابن أبي طالب في بعض المسائل فقالوا فلان يقول كذا <تصفيق> قال هذا أعربي بوال على عقبي تقدمون قوله على قولي في هذا الباب أنه يريد أن يظهر أنه الأتقن وأنه الأعلم <تصفيق> وأن ابن عباس لما سألوه قال انا ترجمان القرآن أو قال كذلك كلمة أحوها ولذلك لما سئل ابن عمر رضي الله عنه ورضاه فعرف على مسألة ما من مسائل القرآن قال اذهبوا إلى هذا ثم توني بالإجابة فذهبوا فسألوا ابن عباس فأجاب فلما أتوا بالإجابة قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس الغرض المقصود بأن كل عالم لابد أن يغفر علمه ويغفر ما عنده حتى يأخذ الناس علمه لكن يبقى له أنه يعني يراقب قلبه فلا يدخل في القلب لإيه العجل او الكبر أو النظر إلى نفسه يشمخ بأنفه فيتكبر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل إيش setting النار أو قال دخل نار من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أو قال لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر والله إلى على ماذا قال قال ولا تمند ولربك تصبر فهنا ابن عباد كان يقول عن نفسه ذلك ابن مسعود قام وكان يرمي الجمرات وقال ها هنا نزلت عليه سورة البقرة الذي هذا مقام الذي أنزل عليه سورة البقرة ثم قال لو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله دل فعلها لكنه ذكر قبلها قال ما من آية إلا وأعلم فيما نزلت وكيف نزلت وأين نزلت ولو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله دل في علاه لقطعت الفياف والخفار للوصول إليه او قال اضربت أجباد الإبل للوصول إليه لكنه يقول كأنه يقول وأنا أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما نزل عليه من القرآن ولما دخل على بعض التابعين الذين قد ترأسهم رجل كبير يقول لهم سبحوا مئة كبروا مئة اذكروا الله رعلا وهللوا مئة دخل عليهم متلسماً وقال أتعرفون من أنا؟ انا أبو عبد الرحمن انا عبد الله بن مسعود أنا صاحب رسول الله يهيئهم إلى أن يعلموا أن الأعلم هو الذي يتكلم انا صاحب رسول الله فلما قال ذلك قال أنتم على ملة أهدا من رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة لذلك سمعوا منهم وسمعوا النصيحة لما علموا أنه الأعلى لذلك قال الرجل والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير فقال ابن مسعود وكم من مريد للخير لم لم يبلغ لذلك كان البخاري لما نزل في بعض البلدان وقالوا ترفعوا عليه بعض الشيء فقال تعرفون من أنا انا محمد بن إسماعيل انا البخاري انا الذي أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث ضعيف انا وأنا نعم هو قال ذلك ليعلم الناس يعني مكانه البخاري ليتهيئ الناس لقبول كلام البخاري الناس لا سيما أن ناس لا يقبلونها الا من كان صاحب هداها وعلم وهم كانوا من الرسوخ بمكان فلذلك اظهروا انفسهم البخاري نفسه قال على العالم في بلده من لم يكن تمت عالم يغنيه فلا بد ان يظهر نفسه لا بد ان يظهر هذا وجوبا ليست المساله اختيارا بل اجبارا لأنه مأمور أن يبث ما علمه الله دل فعلات وما منحه الله دل فعلات أخذ الله العهد على بني إسرائيل أن يعلموا الناس بما علمهم الله دل فعلات فألقوا كتابهم خلفهم ظهرية ولم يفعلوا فعلى العالم مجوباً أن يبث علمه بين الناس إن علم أنه لا يغني عنه يعني في بلدته أحد فصار فرض عين عليه أن يظهر نفسه وأن يظهر علمه وأن يراقب قلبه لله دل خشية طلب الدنيا خشية طلب الوجاهة أو الاستيادة أو الرئاسة أو المقدمة بين الناس خشية أن يكون أمام ربه من المنافقين فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم اول من تسعر بهم النار ثلاثة عالم تعلم العلم غير الله فالله أعلم يأتي به فيعرف نعائمه ثم يقول ماذا فعلت, ماذا فعلت أو ماذا عملت بما أنعمت به عليك فيقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك فيقول أو يقال كذبت تعلمت ليقال عالم فيأخذ فيزج في نار جهنم نعوذ بالله من يخذ له فعلى المرء أمران الأمر الأول اظهر نفسه كان عالما والاهتمام بقرونه وهل للعالم قرون؟ هو كان يلقب البخاري كان يلقبوه بايش أو الكبش, أو الكبش النطاح أين تحبيبا <تصفيق> هو كان يقال نعم قال عنه أنه الكبش النطاح لأنه رجل ليس بالهيئة ما حدث سعي يعرضه ولا ينظره ولا يخالبه هو يقول يهتم بقرونه يعني ايش يهتم بقوته لأنه ساجد من المعارضة ما لا يمكن أن يطيقه أحد لأنه ما من عالم يظهر بعلمه إلا وثارد ما ثارد بها من السفهاء أو الرعاع أو حتى الجهلاء أو الذين عندهم شطر من العلم اللي هم أشباه العلماء فلابد من المعارضة الشديدة والبخاري عور عورد حتى من العلماء الراسخين فكان يقول لابد أن يهتم كل عالم بقروني لأنه لما ينطح يكون قويا لأنه لابد أن يكون راسخا في العلم والراسخ والذي يؤخذ منه العلم لسيما إن كان في كسرة فرعيل الأول فهو في ندرة فيه هذا الزمان أو في الزمن المتأخرة التي قال فيها أنس عن النبي صلى الله زمان وسلم قال الذي بعده شر منه لذلك مدح من زمان كلامه وقال اذا لا بد ان ان ترعى سمعك ولا بد ان تتهيئ تهيئه تامه لسماع ما سياتيك انما ياتيك نادر انما يأتي ان الذي ياتيك أو إنما ياتيك مني النادر لا تجده عند غيري فاذا هيئ نفسك لتتعلم ذلك قال اسمع كلام محقق وهو نعمه محقق كما كنا نسميه كان يحفظ الكتب التسعة كان يحفظ مصعد احمد وقيل في زماني لم يحفظ أحد مسند أحمد إلا ابن ثمية وكان الزهب يقول حديث لا يعرفه شيخنا ليس بحديث معه شيخ الزهب الزهب له يعني الشرف العظيم أنه يكون تلميذاً لمن ابن ثمية وهذا شافع وهذا حنبالي لتعلم أنه لا خلاف بين المذاهر فالأصل أن العلم قال الله قال رسوله وقال الصحابة ليس بالتمويل من العلم نصبك للخلافة سفهة بين الرسول بين القول فقه لكن أنت تتمذهب بمذهب على أصول المذهب لتطقن أبواب العلم الذي يدخل على العلم من بواباته العليا لا بد أن يكون في بعد سنوات عمره في أرضية الدنيا لا يمكن أن يصعد أنت أنا أقول لك هي مراتب أنت لو أردت أن تذهب إلى الدور السادس كيف تصعد إليه ها من من السماء تنزل له ولا تنزل من من الارض اولا هو لابد بد شيء ترطوبي تصاعدي في العلم فلا بد من أصول مذهب أولا وبعد ذلك تتعلم كيف أن تتبع الدليل بعدها حتى تكون متبعاً لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ينسني عنه ولا يتبدل وهذا من تمام الاتقان ومن تمام الضبط ثم قال أول المساء التي يفتتح بها الكلام بعدما هيأ أسماع الناس وقلوب الناس حتى يعني يعلموا الزهب الخالص الذي سيأتيهم ويستوعبوه ويعملوا به قال كأنه يقول وأبتدئ بأول المسائل أم المسائل حبو الصحابة وهذا دي ذلالة واضحة ريدنا عندما كان كأن يقول بذلك حتى يرد على أهل البدع والضلالات في عقلي الذين كانوا يأخذون في أفعال الصحابة رضون الله عليه وما عندنا بين الصحابة وما ظهر من القتال ومن الخلاف ومن التنازع الشديد ومن مقتل عمر المخطاب مقتل عثمان مقتل علي بن أبي طالب محاولة مقتل معاوية من الخوارج وعمر بن العاص فكأنه يهيئ الناس يقول دعوكم الآن الأصل الأصيل في أصول الإيمان حب الصحابة كلهم لمذهبهم فهو يقول إذا سألت عن اعتقادي ومذهبي فأصل الأصول عندي حب الصحابة وهذا الرد الأصيل على طائفتين مرتدعتين وهم من أضل خلق الله جل في علا ومن أضر خلق الله على الأمة الإسلامية الطائفة الأولى وهي اغلى طائفة يعني أشد غلوا وهي الروافض أخبث خلق الله والروافض هؤلاء أضر على هذه الأمة من أي شيء الروافذ الخبثاء الذين يعني يلوكون أعراض الصحابة يكفرون الصحابة هؤلاء هم أضل وأضر الطوائش والطائفة الثانية طائفة الخوارج فهي من أضل وأضر الطوائش على الأمة الإسلامية أيضا لأن الجميع اتفقوا مع مع التباين العظيم بين الطائفتين وكل طائفة تكفر الأخرى وهذا فعل أهل البدع أهل البدع يبدعون ويكفرون وأهل السنة يخطئون لا يبدعون ولا يكفرون هذا فارق فارق ظاهر واضح جلي بون شاسع فارق نواسع بين أهل البدع و أهل السنة أهل السنة لا يكفرون إلا من ثبت كفره بيقين بدليل أوضح من شمس النهار و أم أهل البدع فهم يضل يبدعون و يكفرون وأهل السنة يخطئون و يلتمسون كما قال الإمام مالك لو رأيت الرجل على 99 سنة مسألة من كفر ووحدة للإيمان لحملته على الواحدة حسنا منظن بإيش بأهل الإسلام <تصفيق> فهو يرد على هؤلاء الخبثاء كما سيأتي التفصيل ذلك فيقول حب الصحابة كلهم مذهبوا هذا الذي أعتقدوا أذهبوا قال ومودة القربة بها أتوسلوا الشطر الأول شطر مهم جدا نقف عنده هو الشطر الثاني ثمر للشطر الأول الشطر الأول حب الصحابة من الصاحب؟ الصاحب في عرفوا بعض العلماء كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك كل من رأى النبي مسلما ومات على ذلك وهذا وإن كان صلي ركعتين نسألون يقول إذا دخل أحدكم المسجد جزاك الله خير فهذا التعريف ليس بجامع مانع لما ليس بجامع مانع لأنه لو قلنا كل من رأى النبي الأعمى الذي قابل النبي ولم يره لا يدخل في الصحابة لا يدخل بعد ذلك في الصحابة لذلك لم يكن جامعا منعا فالجامع المانع كما عرفه ابن حجر رائع ابن حجر المتأخرين هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وعلى الصحيح لو تخللت الردة كمن كابن أبي الصرح ابن أبي الصرح أسلم وذهب إلى المدينة وبائع النبي السلام على الإسلام وكتب له الوحي, كتب الوحي ولكنه بعد ذلك تد على عقبيه وذهب إلى, وذهب إلى مكة وتكلم بكلام أباح به نبي سلام دمه عندما قال محمد صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي محمد لا يدري ما أقول وأنا الذي كنت أكتب له الوحي كذب أيضاً على الله وعلى رسوله فأباح نبي سلام دمه فلما فتحوا مكه كان قد ابح دمهم ودم عبد بن خطل واخرين فقالوا عبد بن خطل يتعلق باستار الكعبة فقالوا سلام اقتلوه لما معناه الذي تسامح الجميع لما ايه هذا المصدر اعظم ماذا كان يفعل عبد بن خطل الذي جعل من سلم لا يتسامح معه بحال من وقالوا وقال اقتلوه ولو تعلق باستار الكعبه مع ان الله علا قال في في في, في الحرم ومن دخله كان أمنا هو ليش قال اقتلوه كان يسب بن نمسلم وهذا عرض النمسلم عرض النمسلم هذا بوابة الدين بوابة الإيمان أصل الإيمان فكان ياسوب بن نمسلم وكان له جارية تقول الشعر وتغني بسبب النمسلم فقال النمسلم يعني لو رأيتموه على أسطال الكعبة فاقتلوه قالوا إنه يتعلق بسطال الكعبة قال اقتلوه فقتلوه ثم جاء عسلان بن عفان بعبد الله بن أبي الصرح وعبد الله بلا بالصرح أراد التوبة والأوبة ورجوع إلى الله جلال فعلات فذهب إلى النمسلم فأبى عليه النمسلم ما يريد يريد مقتولا النمسلم أراده مقتولا لأن هذه ردة ردة وليس لأي ردة ذا ردة وبيغضح في إيش يغضح في الوحي فأبى عليه أن يبيعه جاء عثمان فقال ابن أخيك جاءك, جاءك ليبايعك على الإسلام ونمسلم يأبى عليه ثم قال الأخي الثالثة أخوك جاء أن أخاك جاء ليبيعك أو, ابن أو إن ابن أخيك جاء ليبايعك على الإسلام فسكت النمسلم حتى اتطر النمسلم إلى أن يبايعه على الإسلام لكن غضب النمسلم فلما وله طال النمسلم لجميع الصحابة وهم جلوس بين يدي النمسلم قال أليس منكم رجل رشيد هذا انكار بشد علي أليس منكم رجل رشيد رآني قبضت يدي عن مبايعتك فقامق له. فقالوا يا رسول الله يعني لو أومأت إلينا بعينيك ده يعني معنى ذلك أننا يعني في مواك مما نفعل يعني هو قال بس لو أشرت بالعين ففهمنا نقوم نقتله طواما المصلحة بهذا فلما فقال لهم ماذا قال التربية الإسلامية العراقية التي لا أعمل بها أنا وأتمنى أن أعمل بها وأتمنى الإخوان أن يعملوا بها ماذا قال قال ما كان لنبينا أن يكون له إيه؟ قائنة عين ما كان لنبينا أن يكون له قائنة عين لذلك لما, لما أهل مكة أخذوا حذيفة من يمان وأخذوا أباه وقالوا لا أنتم تريدون المدينة ستكونون مع محمد تقاتلون معه ضدنا فقال حذيفة لا أردنا المدينة من أجل الثمر أردنا المدينة فقط ولن نقاتل معه ضدكم فأعطوهم العهد والمواثيق فذهبوا ووافوا النبي في غزة أبد طبعا ما أدراكم بقى ما, ما, ما, ما تكونوا بد ووافوا النبي السلام في غزة بد ما الذي فيها؟ ما الذي فيها؟, إيش اللي فيها, إيش اللي فيها, إيش اللي فيها لما انسلم يحظى باثنين يعني كسناديد من سناديد الناس ما الفائدة؟ لعله نعم ممتاز يقوي شوكة المسلمين لماذا؟ ممتاز ممتاز يعني هل النبي يحتاج؟ هو السؤال كده هل يحتاج؟ لأساب المادية كم كان عدد المسلمين في بدا؟ ثلاثمائة وكسف صح؟ وهؤلاء ألف وكسف صح؟ يعني الامر اشد ما يكون لذلك الله جل وعلا أراه اراهم هؤلاء مثلين واراهم هؤلاء مثلين يعني هؤلاء راهم قله ولا راهم قله أما ان محمد راى قريشا قله اغراه الله به بهم لو رأهم كثيرا الله فسر في الكتاب ماذا ها لفشلتم ولا تنازع ولكن الله سهل لو راهم كثيرا قلنا لا, لا قتال فاراه الله جل وعلا هؤلاء على قله وهؤلاء راوهم عليه على قل ليش أغراهم الله أيضا ليطمعوا فيهم فيقاتلوا ليحدثوا الفرقاض فالنبيل السلام كان إذا دعا قال الله من هذي انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم فهم يحتاجون لقوة وجلد ويحتاجون لمن يقص معهم ضد هؤلاء ومع ذلك مع شدة الحاجة هذه أخلاقيات الإسلام فقال حزيفة حدث معنا كذا وكذا فقال نقاتل معك يا رسول الله قال لا لا لا يشتف من أخلاقيات المسلم شباب نقول إن أخلاقيات المسلم تعلوه قال لا ثم قال له نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم الغرض المقصود هذا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لما جاء حذيفة هذه أخرى النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء حذيفة يبايع على ويريد أن يقاتل قال له لا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه إفاءً فلما قالوا له لو أشرت بعينك هكذا لو أشرت لنا بعينك قال ما كان النابين أن يكون له ليش خائنة ودخل الإسلام فالحق بأن مسألة سب النبي صلى الله عليه وسلم مسألة فيها هدم, هدم الدين سب الصحابة تكئة لسب النبي تسبه سبوا الصحابة ساكئة لسبب النبي كما تنوين وحب الصحابة حب للنبي صلى الله عليه وسلم لذلك هو يرد على الرافض القبثاء الذين يسبون الصحابة وعلى الخوارج القبثاء الذين يكفرون الصحابة كما سياد الصحابة كما قلنا الصاحب كل من لقي النبي السلام ومات على ذلك ولو ارتده قلنا كل هذه القصة كانت بسبب التعريف بنوا لقي النبي مسلما عبدالله أبي الصرح وارتد في في الوسط ثم بايع على الإسلام ثم مات إيش مسلما هذا صاحب يعني حتى لو تخللت الرد في الوسط فهو من الصحابة هذا الصاحب مع تعريف الصاحب مرة أخرى كل من لقي النبي السلام لقي أيب أعمى رأى أو لم يرى كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت الرد على الرجح الصحيح, الصحيح هذا تعريف الصاحب الصحابة هم خير الناس على الإطلاق حبهم دين ندين الله به حبهم دين لذلك وصدر قال حب الصحابة <تصفيق> فهو دين ندين الله به والدلال على ذلك أدلة كثيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصحاب الله الله في أصحابه الله الله في أصحابه لا تتخذوهم غرضا وهذا الحديث وأن كان السنة في بعض الضعف حسنة وكثير من العلماء بالنسبة لأن الرواد كثيرة في هذه الفضائر تتعاضل وحتى نوع أيضا الألبان وغير الألبان فقال الله الله في أصحابه لا تتخذوهم غرضا قال فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغدهم فببغض أبغدهم ومن ابغضني فقد اذاني من اذاني قد اذى الله من ادى الله اوشك الله ان يعمه بعذاب او كما قال مسلم في حديثين متفرقين فقال فبحب حبهم قال وبغض ابغضهم فجعل التلازم الوثيق بين حب الرسول وحب اصحابه الأخيار الله تعالى قد وثق الصحابه الكرام من فوق سبع سماوات لكن ما زلنا نقول بان دين وايمان دين علامه ايمان حب الصحابة علامة نفاق المرء بغض الصحابة الذي يكره الصحابة منافق فيه نفاق إما أن يكون منافقا تاماً خالصاً خرج من منهم يكون فيه نوع من أنواع النفاق حسب البغض وحسب القطح والوقع في الصحابة قال السلام آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار وإذا قلنا هذا في الأنصار فالمهاجرون أفضل عند الله من الأنصار لذلك قال الإمام أبو بكر الخليفة الراشد عندما قال لهم في تقريفة بني سعدة قالوا منا الأمير ومنكم الوزير نحن الأمراء وأنتم النزراء فالمهاجرون أفضل من الأنصار بالإجماع لذلك لما يقول إلى ذلك في الأنصار فلأن يقال في المهاجرين من بابي من باب أوله قال حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق حب الانصار ايمان وبغض الانصاري نفاق وقد ذكر الله جل وعلا الصحابه من فوق سبع سماوات عندما قال الله جل وعلا كنتم خير امه اخرجت للناس كنتم خير امه هذا تفضيل لهذه الأمة على الاطلاق فهذه الامه افضل امه على الاطلاق واول الناس دخولا ورؤساء الناس في هذه الامه هم من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله جل في علا يقول كنتم انتم صحابه رسول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس فهم أعظم صحبة صاحبة نبي ففي الدالمي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال إن الله نظر في قلوب العباد فوارد أصفاها وأنقاها وأتقاها خير قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فالطفاه لرسالة ثم نظر في قلوب العباد فورد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحابه رضوالنا عليه فاصطفاهم لصحبة نبيه السلام ولنصر دينه ولنصر سنتي أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه العديد بأن عامر بن شرحيم الشعبي قال عن الروافق قال هؤلاء فضلوا أهل الكتاب بخصر فضلوا أهل الكتاب بخصر قيل لليهود من خير الناس فيكم فقالوا الذين صاحبوا موسى عليه السلام وقيل لنصار من؟ خير الناس فيكم قالوا الذين صاحبوا عيسى عليه السلام وقيل لهؤلاء الخبثاء الرافض وقيل لهم من شر الناس فيكم قالوا الذين صاحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم فانظر لذلك قالهم فضلوهم بخصلة هؤلاء أخذ وأنزل في هذا التفكير لما يقولون بأن شر صحبة صحابة نبيه أصحاب النبي هذا ليس خطح في الصحابة في من لا خطأ لقطح في الله أصالة هو قطح في النمي نعم لكن هو أصالة قطح في الله كيف كيف لا وكيف يستفي لرجل أكرم وأكرم خلق عليه يستفي له او باشي الناس أو أشواب الناس كما قال بعضهم كيف إذن هذا سوء اختيار بالله من يعني هذا الأصل،, أصل، الأصل قطح في من في الله في أنه كيف يختار لنبيه هؤلاء الأشرار على قولهم فلذلك نقول أقول بأن الصحابة هؤلاء هم خير خلق الله دل في علاء ولأن الله تعالى لا يختار لنبيه إلا خير صحبة لذلك قال كنتم خير أمة أخرجت للناس وأيضا قال الله دل في علاء مبينا فضل هؤلاء الأخيار الأبرار قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لما يقول الله رعلا وكذلك جعلناكم ماتاً واسطاً بكل الأم وإلا فأنتم يوم القيامة ستشهدون يوم القيامة على كل الأمم حتى نوح يعني نوح يأتي يقول الله رعلا هل, هل بلغت ما أمرتك به؟ فيقول بلغ فيقول من يشهد لك؟ لأن طوم نوح يكذبون نوح يقولون لا ما بلغ فيقول الله رعلا لنوح من يشهد لك؟ فقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقول أمه محمد فلما يسأل عن ذلك كيف يعني وهم لم يشهدوا فقال الإمام فقال الأئمة ال.. ال.. ال.. ال.. ال.. ال.. من العلماء فقالوا عندما يسألون ذلك يقولون بلغنا نبينا صلى الله عليه وسلم فهنا تفسير قول الله العالى وكذلك لعناكم أمة وسطة لتكون شهداء على الناس فهنا علماءنا يقولون هم الخيار العدول الوسط وهم أول الناس دخولاً في هذه الآية لذلك ابن مسعود قال من أراد أن يستن فليستن بمن, بمن مات فالحي لا يتم عني ثم قال عليكم بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم أبروا الناس قلوباً وأعمقوا الناس علماً وأقلوا الناس تكلفا وأحسنوا الناس خلقا لا تجد بعد ذلك متح ولا تذكية في إسمات شخصية الإنسان الراقية السلامية يقول هم أبروا الناس قلوباً ومضاروا الرفعة على القلوب حتى مضار العلم وإذقان العلم على القلوب أبروا الناس قلوباً أعمقوا الناس علماً أقلوا الناس تكلفاً لا تكلفون لا تنطعون هلك المتنطعون قال وأحسن الناس إيش خلقاً هكذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب محمد الله جعل في علاه قد مدحهم أحاداً وزفرات او, أو مدحهم جماعات وأحدث. قال الله جل في علام لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قربهم فأنزل السكينة عليهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك الشجرة تحت الشجرة فهذا من قول الله جل في علام فيه الجزم بالرضوان على هؤلاء وإذا رضي الله على عبادهم لم يسخط عليهم بعد ذلك أبدا وهذه الآية فاصلة في النزاع أي نزاع؟ من الخوارج؟ ويستذلون بحديث ولا يقتل جنة أقول أصحاب أصحاب هنا الله جعله قال عن أصحاب أوليك الآن راضي عليهم رئيس جزما وهذا الكلام كورآن يتلى يوم القيامة وهذا يتلى بعد إيه مماته فين وجه الدلالة طيب على الرد عليهم نعم شيء وعن المؤمنين من المؤمنين ما هذا عام لفظ عام الوضع بين الخصوص انت لما جدت تفلسفت في هذه قال لقد راضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك انت متى بيعت النبي؟ امتى؟ من لأ ليه؟ من لأ هؤلاء الذين ما لأن هيدا هذا لفظ عام يراض به ايه؟ الخصوص وإما ان تقول لقد راضي الله عن المؤمنين ماذا أي لا تلم يعني لا نقول اللفظ عام يرد به خصوص لأن الأسيق دل على ذلك إذ الأصل على العموم الجنس جنس الإيمان جنس المؤمنين لكن التفسير بالتفصيل قد جاء في الآية إذ يبايعونك تحت يعني حتى مش ده أخص الصحابة كمان ده أخص المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فإيش ادرك السجين التعين الى اخر الهات الغرض المقصود نو قال لقد رضى والرضى ليس بعده سخط والدلاله على ذلك وجه الدلاله على ذلك هذا ما فالم ما في قلوبهم هذه التشكيه لهم الثانيه اللي هنبينها هذه ثمره اه لو جاء أحد من الرواصد ودخل عليكم الآن وقال لقد غضب الله عليه والدلال على ذلك ليفترجلن أقوامه من بين يديه إذا ما عدت خير متى ستنسخ الآية ستنسخ إن شاء الله أما واحد فينا يطلع يقول الجبريب يبيأتيه والوحي يبيأتيه تنسخ الآية, الآية تنسخ بقيت الآية لا نسخ إذا هذا دليل واضح جلي على ايش على أن الرضا تام اليوم القيامة لأن الآية لا تنسخ لقد راضي وانتهى لأن الآية لا تنسخ جبريل لا ينزل الآن فهذا رد قاطع على من يقول بأنه ارتدوا نقول له لو ارتدوا إيش يبقى أنت بتكذب الله جلا في علاية فإن الله قد قال لقد راضي الله عن المؤمنين ولا نسخ للآية قول الله على القدر رضي الله عن المؤمنين إذ هناك تحت الشجرة جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يلجي النار أحد بايع تحت الشجرة لن يلجي النار أحد بايع تحت الشجرة ذلك تفضيل الصحابة الكرام أن أهل بايع في بعد أهل بدر في التفضيل وهم أيضا من الذين بشرهم الله بالجنة قال لقد رضي الله عن المؤمنين وهذا فيه, فيه رد فاصل لهؤلاء الرواسل الذين يكفرون الصحابة. من ذلك أيضا في تسكية هؤلاء الذين ذكرهم الله وردوانا من فوق سبع سماوات قال الله ذلك على محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم ترهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم وردوانا يبتغون فضلا من ربهم وردوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التورات ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شبقه فآذره فاستغلب فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار <تصفيق> انظر هنا الأصل الأطيب في هذا الباب قال الله جل في علاه هذا التفضيل في الآية أتركه مسرحا لكم التفضيل في الآية من أكثر من وجه ممكن يكون يعني بلغ إلى خمسة أجوه بدل مسألة أسرة أنا أفضل طيب <تصفيق> قال الله لنفسي عليه محمد رسول الله والذين معه محمد رسول الله والذين معه هذا اختران بمن؟ بمحمد وتعرف فضل الفاضل باخترانه بالفاضل الفاضل ينبئك عن الفاضل والصاحب ساحل ففضل محمد نضح على هؤلاء الأخيار دل على فضلهم لأنهم من الفضل وهو الذي ارتضاهم ولا ارتضاهم إلا للفضل الذي عندهم ففيها دلالة ووضحة جدا على تفضيلهم بأنهم من الفضل بمكان ومن الخير بمكان لأنهم صاحبوا هذا النبي العدنان الذي كرمه الله على جميع الخلق فهو أكرم من وطئ الطراب كما قال ابن عباس ما خلق الله ولا برأة ولا ذرأة أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الوجه الأول في تفضيل الصحابة من الآية أنه قرنهم بأفضل مخلوق عرفته البشرية بأفضل مناطق التراث محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحمه بينهم هذه النسمات والصفات التي يعرف بها أهل الإيمان رحمه بينهم المسلم للمسلم كالبنياء قال أن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره إلى آخر الآيات وآخر الأحاديث التي تثبت التواد والتراحم والتعاطف بين المسلمين كما قال النبي السلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الأعضاء بالحمة والسهري الغرض المقصود لأن هذا من تفضيل هؤلاء بهذه السمال قال أشداء الكفاء الرحمة بينهم تراهم ركعا سجدا والله رعلا قد ذكيهم بأنهم إيش كثير العبادة بأنهم يأتمنون بأمر الله جلس علاء وأفضل الناس من قدم او تتقرب إلى الله رعلا بالصلاة فإنها أفضل العبادات على الإطلاق وأول ما يحسب عليه المرء هي الصلاة كما في السنة قال فإن صلحت أفلح ونجح وإن فسدت خاب وخسر فقال الله رعلا تراهم ركعا سجدا وذكرهم بالركوع والسجود لأن هذا فيه الانحناء والذل لله دل فعلاء فكأنه قال وهم صادقون في ذلهم لله دل فعلاء وقضوعهم وفي العبادة أو بهيئة العبادة صراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوان لما أظهر العمل الظاهري قال ليس العمل فقط بل هذا العمل مقارا بالإخلاص الذي هو شرط قبول العمل قال يبتغون فضلا من ربهم رضوان يعني أتم لهم النعم الله دل فعلاء وأتم عليهم الثناء والمتح بأنه قد أظهر باطنهم الحسن وظاهرهم الحسن فقال يبتغون فضلا من ربهم رضانا يعني يخلصون لله دل فعلان وكم وكم من الآيات التي قد أمرت العباد بالإخلاص الله قال الله دل فعلان فاعبد الله مخلصا له الدين وقال الله جل في فعلان قال آل له الدين الخالص وقال الله تعالى ولو أشركوا لحبت عنهم ما كانوا يعملون وقال محذرا للنبي السلام لان أشركت ليحظى طنى عملت لذلك النبي السلام يقول إن الله لا يقبل عمل إلا ما كان خالصا أو كان ما, ما كان خالصا وابتغي به وجهه وابتغي به وجه الله للأكيد ولذلك قال النبي السلام من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به فهنا الله تعالى قد مدحهم بأعظم المتح بأنه شاهد لهم من فوق سبع سماوات بإخلاص القلب يابتغون فضلاً من ربهم وردوانا سمعوا في وجوههم من أثر السجود آآ آآ ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شطأه فأذره فالتغلب في التوى على سوء يعجب الظراع ليغيظ بهم الكفار استذل بهذه الآية الإمام مالك على أن الذي يسب الصحابة كفر كافر. وهذا الكفر صبعاً نقول لا يتجرع على التكفير إلا جاهل جريء هذه مسألة خطيرة جدا لا يتكلم فيها إلا الجهابدة من العلماء ننقل كلام العلماء عموما يقولون بأن التغيز على الصحابة بغض الصحابة كف واستدل به مالك لأنه قال ليغيظ بهم الكفار فمن تغيظ على الصحابة فهو من هؤلاء وهذا استدلال إمام مالك في مسألة سب الصحابة لأنها سنختم بالكلام على حكم سب الصحابة لأن المسألة فيها أقوال كثيرة لأهل العلم نفصلها منها قول مالك أنه يقول سب الصحابة كف ويستدل بإيش؟ بهذه الآية فأيضا من الفضل العظيم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله مدحاهم بأن قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمارهم يابتغون فضلا من ربهم وردوانا هنا بيّن الله رعلاهم انخلعوا من كل شيء من أجل الله تلقوا كل شيء المل والولد والغالي والنفيس من أجل الله رعلا والهجرة إلى الله رعلا فعلا لذلك الله رعلا جل فعلا يقول وما يفعل ذلك إلا سرعة. إلا المخلصون وهنا صدق في الكتاب على إخلاصهم بقوله بتغون فضلاً من الله ويعني هم ما ابتغوا شيئاً من الدنيا بحال من لا غنيمة ولا مال ولا وجهة ولا سلطان ما ابتغوا إلا من إلا وجه الله جل في أولاد ثم مدح الأنصار وقال, وقال يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله إمعاناً في الإخلاص والصدق برحمه الله دلى في علاه قال الذين تبعوا الدرم والايمان من قبلين يحبون من هاجر اليهم ولا جن في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص وما دحاهم الله تعالى بالجود والكرم وبالايمان قبل قبل من يهاجر اليهم ولذلك الرسول قال الأنصار كاريشي وعيبك وقال النبي صلى الأنصار أو قال حب الأنصار قال لو سلك الناس كلهم واديا وسلك الأنصار وادياً لا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار لما حدثت الطامة الكبرى عندما أعجبوا بكثرتهم والمسألة لا تدور على كثرة ولا على قل تدور على, إيش؟ على إيمان وتقوى فقال الله تعالى ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين صحيح؟ قال تفرق الناس بالنبل عن رسول الله سبحانه وبقي وحده وهو ينادي في الناس ويقول أنا النبي لا كذب أنا بن عبد المطالب يقول انا النبي لا كذب أنا بن عبد المطالب ثم قال يا للأنصار لما ناد للنصرة ما ناد أحدا إلا الأنصار يعني كل الموجود كانوا معهم حتى الذين أسلموا بعد الفتح من أهل قريش وهم أهله وزوه ومع ذلك لم يعني ينادي عليهم قال يا للأنصار الاستغاثة. يا للأنصار فقالوا لبيك رسول الله لبيك رسول الله لذلك لما قال للمسلم عندما عاتبوا بعضهم لبعض يراجع الكلام بأنه يفرق الغنائم في مسلم الفتح ولم يفرق الغنائم فيهم فقال للمسلم ألا يرتضي كل واحد منكم أن يذهب هؤلاء بالإبل وبالنوق وبالمال وتذهبون أنتم برسول الله فبكوا جميعا وقالوا رضينا بالله ربه وبالإسلام يدينه محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله فالله رعلا مدحهم بالجود والكرم والعطاء أنت تعلمون القصة المشهورة لسعد بن الربيع عندما قال لعبد الرحمن بن عوف انذر في بيتي لي داران لك دار وليدار دار ولي امرأتان اطلق احدهما وتلزوجه قال بارك الله لك في مالك وفي اهلك ذلاني على الاسوق كان هذا الجود والكرم ابو طلحق يعني صنع امرا جللا بأنه ما كان عنده الا طعام الصبيان وطعام امرأته ومع ذلك قال للمرأة نوم الصبيان واخذ ضيف رسول الله السلام فضيفه بهذا الطعام حتى في الصباح اخبر الله علنا لجميع الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربكم من صنيعكم بالأمن هذا هم الأنصار الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لو سلكوا وادياً أو شعباً لسلكتوا وادي الأنصار أو شعب الأنصار. من ذلك أيضا في قول الله جل فعلاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه هذا جزء ولا نسخ فيه رد على الرافض الخبثاء من ذلك أيضا فيما زلنا نتكلم في حب الصحابة وفضل الصحابة لما أحب الصحابة؟ لما قال مالك كنا نعلم صبياننا حب الصحابة من الدين مالكا يقول نعلم سبياننا حب الصحابة أن حب الصحابة من الدين من الديانة من الإيمان من أصول الديانة الغرض المقصود قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تعلمون بإحسان رضي الله عنهم وأعد لهم جنات تجي تحتها الأنار فيها الجزم بالرضى عن هؤلاء أيضا من ذلك قول الله جل في علاه للذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم هذا أيضا متح عظيم لهؤلاء الصحابة الكرام من الله بل فعلان عندما بين نوم حتى في الحوالي وفي الشدة وفي اللأواء وفي المشقة باعوا أنفسهم لله صدقة قال للذين استجابوا الله والرسول من بعد ما أصابهم القرح هذه الآن نزلت بعد غزوة أحد عندما أصيبه فقال للسلام في حمراء, حمراء الأسد قال لا يخرج معي إلا مكلوم يعني إلا مجروح الذين كانوا معي في القسر هم يخرجون معي وكل منهم جرح يسعب دما وخرج مع رسول الله صدقا واتصديقا لله للا في علا ونصرة لدين الله ونصرة لدين النبي صلصة. فالله رعلا مدحهم من فوق سبع سعوات قال الذين استجابوا الله ورسوله من بعد ما أصبهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم بل مدحهم الله مدحا عظيما عندما تزلزل المنافقون وثبكهم على الإيمان في البلاء وهذا من أعظم المدح للصحابة أنه لما جاءت الفتنة العصفة تستقل وهي تهلك تتابع وتستيع فما ثبت منهم إلا المخلصون الذين هم من صحابة رسول الله عندما قال الله على جاءوكم من, فوق من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون حاطوا في المدينة حاطف السورب المعصب كاد القتل يعني يعمل في أهل المدينة فزنزلوا زنزالا شديد كما قال جال في علاء وزنزلوا زلزالاً شديداً قام المنافقون يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة وقالوا محمد يعدنا بكنوز كسرة وقيسر عندما ضربنا السلام الكودية استخر العظيمة فشعت فشع.. نوراً فقال النبي السلام الله أكبر أعطيته الكنزين صدقنا والله والله أكبر أعطيته الكنزين فقال يبشرنا بالكنزين وأحدنا لا يغضي حاجته ايش خالياً وحده يخاف من الخوف والزعر الذي نحن به أو فيه من إحاطة الكفار بهم لما قال ذلك المنافقون أظهر الله فضل المؤمنون من باب وبضدها تتبين الأشياء فقال الله جل فعلاء ناقلا عنهم أنهم قالوا هذا الذي نحن فيه هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما ب... وثبت إيمانهم وما بدلوا تبديلا كما قال الله جل فعلاء فماذا حدث رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا فأحسن الظن بالله فكان الله عند حسن ظنه وهذا من المتح العظيم للصحابة أنهم في السراء او في الضراء اخلصهم كالجبال الشم الشوامق ثابتة في قلوبهم هؤلاء القوم الرعيل الذكي النقي هذا الجيل الفريد الذي مكنهم الله ذلك علاء من رقاب العباد فعبدوا العبادة لرب العباد في مدة, في مدة وليزة من عمر الزمن خمسة عشر سنة يمتلكون الدنيا بأسرها لأنهم قوم حقا قد أخلصوا لله ذلك علاء فمدحاهم الله في كتاب في قرآنه يتلى إلى يوم القيام لذلك أنزل الله في أحد هؤلاء الأقوام لا اننا لا نتسلى بسعرهم ولا نتكلم الان يتكلم بها ابن جماه الان انها من أصول العيش الاعتقاد هذه الاصول الاعتقاد نحن لا نتسلى ولا ناتي قصصا هذا من الاعتقاد الذي الذي يحرك القلب فيحرك الجوارح للعمل الصحابه قال فيهم ضرع علم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا هذه الآية فيها وجوه ثلاثة للمتح ما هي الوجوه الثلاثة؟ هات أنت لأنك لا تسرح أنت أنت أنت صاحب الفقه صاحب نهاية المطلق أين الوجوه في المتح في هذه الآية؟ انتبه أنت جلست لتدرس يبقى لابد أن تكون بوافر عقلك تعقل هو مريض يعني انا هذا المحامي لك يرافع عنك اذا هات الوجوه انت ومبتل تبديل. ومبتل تبديل. خلاص اسرع هو فانتهى مبدله تبديله الوجوه ابتدئها لا تنهي بها من المؤمنين الرجال ممتاز انت كنت هتقولها انا عارف يا حبيبي الله يكرمك طب يقولي. يعني, يقولي يعني يا ولد ما شاء, الله ما شاء الله ممتاز علمت كتولية الأداب هذا نعم صحيح نعم في زمننا الذكورة كثير والرجولة يعني من المؤمنين الرجال. ذكرهم الله متحا بأنهم رجال حقا لذلك كان يقول أنس وغير أنس يقول ابن محمد السني قال يا له من دين لو أن له رجال يا له من دين لو أن له رجال ممتاز من المؤمنين رجال هذه الوجه الأول صدقه ممتاز الله يشهد من فوق سبع سمات أنهم إيش؟ من الصادقين فقد قال الله رعا للمهاجين وانصرق يعلودين أمنهم اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ولذلك الرجل لما جاء للمسلم بعدما قصر منه الغنام قال ما جئتك ولا بايعتك على هذا قال أصدق الله يصدق المهم الصدق مع رب جاء الله في العلاد. فهنا شهد الله لهم من فوق سبع سمات بأنهم من الص... أنت... أن... أنا أؤسس لك عقيدة الآن لتعلم العقيدة المبينة هؤلاء ال... ال... ال... ال... الأشرار الفجار ال... الفستاخ بل والله منهم الكفر الذين يتهمون عرض عائشة والذين يكثرون الصحابة والذين يسبون أبا بكر وعمر ليل نهار عندهم أذكار صباح وأذكار مساء يقولون اللهم ملعن إيش صنمي طريش هذا ذكر الصباح وذكر المساء يقول السيارة لو تعطلت لا يمكن أن تتحرك إلا بسبع عمر رضي الله عنه وارضاه الله جل في علاه يلعنهم في السماء وفي الأرض الناس الله أن يصب عليهم اللعنة تترة لأنهم ينتهكون ديننا بهذا الطريق هم أصلاً لا يقدحون في الصحابة هم يقدحون في النبس الله وإذا قضحوا في العائشة فقد قضحوا في فراش النبي صلى الله عليه وسلم هم يريدون هجم الدين أصالة ليست المسألة تجرع على عرض الصحابة كانت المسألة هيئة المسألة أصالة ضرب خفي بالتعريض بعرض النبي ص بل والله بالقطح في الله هذه مسألة ظاهرة جدا في هذا الباب فهذا لذلك جعلها الانظمية في أصل الاعتقاد لتعلم المبينة سواء الخارج والذين كفروا عثمان وكفروا علياً وخرجوا على عثمان وقتلوه ولذلك أنت وحذيفة قال قتلوه أمراً بالمعافظة العلموكة كما يقولون قتلوه فلو كان حقاً ولو كان خيراً لحلبوا بعده لبناً ولكنهم حلبوا بعده إيه؟ دماً عبيطاً لا توقف اليوم الناس لا توقف فتن فالخوارج ايضا يكفرون الصحابه الخوارج كفروا عليا اللي هو خاتم النبي محمد الذي بشره النبي محمد وقال انت مني وانا منك وقال النبي محمد لو اعتينا الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه وكفروا ابو موسى الاشعريه وكفروا عمارا الذي قال النبي محمد كان الحق في مكان فالحق فعمار في هذا المكان العمار مع الحق وقال مروه مُلئ إيمانًا لمشاشِ وقال عن عمار اشتاقت الدنيا لث Labor سُثّرة فيها كان منه عمار ولا صهاِب قال اشتاقت الدنيا لثلاثة من الصحاب اشتاقت الدنيا moeten تش lumière اشتاقت الجنة اشتاقت الجنة لثلاثة من الصحاب اشتاقت الجنة لعمار وأيضاً لصها لا والاب dominated ألغالهم الصحابة الألغاء والسّ عندما قال بخيه الله Lewрийagar مني المُلئن رجال صدقوا ما عادوا الله عليه فهم من الصادقين وهؤلاء كذب فجرا قال من المؤمنين الجال صدقوا ما عادوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم ما ينتظر وما بدله تبديلا هذا ختام التقديل لهؤلاء الصحابة الكرام وهذا أيضا كما قلنا فيه ليس الإشارة بل التصريح بفضل هؤلاء الصحابة الكرام من ذلك أيضا في قول الله جل في علاء عن الصحابة الكرام الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إماما وقالوا حسبون الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله الآن الآية بأسرها وتبعتها الآية الأخرى متح خالص تام تسحبت رسول الله لتعلموا من الأسوة هؤلاء هم أسواتكم هؤلاء هم, هم الذين يعني تأتسون بهم في الطريق الصعيح الذي تسيلون فيه لله دل فعلاء إن حدتم عن طريقهم ضللتم إن عن طريق هؤلاء ضللتم حقا وهذا الذي قاله ابن مسعود قطعا وجزما عندما قال لهم كبروا مئة سبحوا مئة قال أنتم على ملة أهدى من ملة محمد وأصحاب محمد أصحاب محمد متوفرون أمامكم ما كانوا يفعلون ذلك أو مفتتح باب ضلالة فلما قالوا وما أردنا إلا الخير كما الذين يقولون انتم تحجرون على عقلنا احنا بعقلنا الصحابه رجال واحنا رجال نعم رجال ورجالات نعم لكن فرق بين الرجالين ننظر في ايمه والفرق بينهما حتى متى الرجوله نراها الآن انت الآن رجل في شمس النبوة تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم مدح سماوات وانت لا ترى واحدا صالحا ينبح يعني واحدا من الموثقين اللي انت تعتبر توثيقهم والا سهل جدا يعني سهل جدا ان ان يمدح س ص وص يمدح ايش س بالتواضع تمدا تقدم السبت تاخد ايه لا أحد بنتكلم على من يوثقك ويكون معتبرا في التوثيق لأن من تاخذ منه لابد له ضوابط متوفره ومن يوثق او يجرح لابد له من ايش ضوابط متوفره فاذا انا أقول من يوثق انت هذا ووثقه الله من وثقك أنت وانت تقول فهمي انا افهم انت بتحجر علي فهم يعني الان لو عرض فهمك ايها العالم النحرير وحيد في عصرك فريد دهرك وانت لا تستجمع ناخذ الهدوء طيب وعرض فهم ابي فاهما ببكر نقدر يا جماعه هذا هذه ضبط الاعتقاد عندنا هؤلاء هم الاسود ما العلمه نشوف انظر حتى العلماء لما تواردوا في المتأخرين ليرسم لك الطريق الذي يصير عليه يقول كما قال ابن القيم ما العلمه إلا قال الله قال رسوله وقال الصحابة ليس بالتمويل يعني ما وقفش عند قال الله قال رسوله لذلك في الأصول في إعلام الموقعين بعدما أتى بكلية الخلافات بين العلماء في الأصول هل قول الصحب حجة انبرى ثم قال ولا ريبة قول الصحب حجة قوم اختراهم الله لصحب النبي ونصر الديني قوم رأينا الكرامات فيهم الله تعالى ملكهم الدنيا بأسرها في مدة وديدة من عمر الزمن ومدحهم من فوق سبع سماوات جيل ذكي فريد نقي أين نحن من هؤلاء الفرق بين الزمانين اعلم الأمة أين وهم كانوا أين هذا الفرق بين الزمانين فالحاصل لا نتسلى بالكلام على الصحابة وفضل الصحابة نحن نؤسس اعتقاداً لتعلم من الفاضل الذي لا تهدر كرامته لما يتكلم مثلا عن أبي هريرة يقول لك يا أبو هريرة ما كانت شيء يفهم راجل يحمل ويعطي وانتهى الموضوع نعم قيل في ذلك حتى قال في بعض علماء المذاهب قالوا ذلك على أبي هريرة من أجل التقليد الأعمى للمذاهب الكوساري 100 سنين يعني قريب شمسه غابت الحمد لله أنها غابت اللهم لا تخرجها علينا مرة ثانية وغفر الله له غفر الله له لكن يتكلم في أبي هريرة من أجل أنه خالف مذهب الأحناف يقول لك أبي هريرة لا يفقه ما عندوش فقه يحمل حديث دون فقه الكلام في أبي هريرة هكذا والمستشرقون إذا أرادوا ضربة سنة وضربوها بمن بأبي هريرة لأنه هو سيد المكسرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لذا هذا اعتقاد راسخ أنت العقيدة صحيحة انضبط بالأسوة بهؤلاء لأن عقيدة هؤلاء هي عقيدتك فإن حتة حتة وضللت فلا حيد عن أمثال هؤلاء فالله تعالى شوف يمدحهم متحا عظيما في هذه الآية يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الآن هم في رعب وفي شدة ولأواء فجاء الرجل فقال لهم أبو سفيان جمع الناس عليكم فقال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان فاخشوهم من قلب لا لأنهم بقلوبهم ينظرون إلى السماء والناس ينظرون إلى الأرض والدنيا وهم تعلقت قلوبهم بمن فوق العرش فعلموا أن معية الله مستحضرة ومعية الله هنا التي, التي أقصدها هي المعية الإيه؟ الخاصة معية النطرة والتوفيق والتأييد التي في قول الله جل على لموسى عليه السلام كلا عندما قال إننا نخاف أن يفرس علينا أو أن يضغط قال كلا كلا إنني معكم أسمع وأرى هنا بعدما تعلم وتمسك بها أعدى بالنوارد ا موسى على المعية الخاصة استحضرها حين الحوالك متى استحضرها عندما التقى الصفان عندما قالوا البحر أمامنا وإيش وفرعون خلفنا صحيح فقال القوم هلكنا قال لا ثم قال كلا أكملوا صح باللغة العربية أنا أسألك سؤال الآن كلا إن معي رب ساهدي ها ها تأكمل أنا أطمئ لك الآيات فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر ماذا تستفيد منها؟ بلاغة بسرعة عموة الفائل فائل فائل ما تجد معي إلا وتجد معها فائل سرعة إن كنت حقا معلقة الله معك وإن كان الله معك فأنت الفائل في شيء هذه معيات النصر والتوفيق والتزديد فلما قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فخشاهم فزادهم إيمانا قالوا حسبونا الله ونعمل هذه معاية حسن الظن بالله الذي يستجلب معاية الله نصر والترفيق والتذيب قالوا حسبونا الله ونعمل وكيف فانقلبوا فاء أو فاء السرعة كما قلت لك لا تريد معي قط إلا في القرآن إلا وتريد معها فاء السرعة طيب إيش الآية الأخرى نظيرها سرعة بسرعة بسرعة بدون فاء قال لا تحزن إن الله معنا ها أكمله فأنزل الله فكيناتهم شؤال فاء هو الآن فاء معي إذن بالسرعة والعجلة نصر الله لهؤلاء الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبونا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمتسمسوا واتبعوا رضوان الله الآن الله جعل يمدحهم في كل أحوالهم في الثراء وفي الضراء فهم لله وبالله وعلى عداء الله دل في هذا متحاً لهؤلاء الأخيار الأبرار أما سنة النسلم فطافحة السنة طافحة بمتحة أولاء وبالزبع عن أعراض هؤلاء لتأتاشي أنت بنبيك في الزبع عن أعراض أولاء إياك أن تطادي بالكلام على الصحابة إياك أن تتضي بأثب الصحابة أو بقطح في عرض الصحابة إياك أنت تقول الرجل الذي سرى فيه الخير من العلماء مثلا تقول القطح في العالم نزيله هلكا نعم القطح في أعراضه العلماء نزيله هلكا والدلال على ذلك بأن النساء قال إنما العلماء هم ورثت الأنبياء وقول النساء الله تعالى من عاد لي ولي فقد أهزنتوا بالحرب فما بالك بعلماء الصحابة الذين قد مدحهم الله تعالى من فوق سبع سماوات واختارهم لنبيه صلى الله عليه وسلم خير صحبة صاحبة نبي هنا متح النبي السلام لهؤلاء كثير منها أولا قول للسلام خير ماذا تفيد خير هذه في اللغة خير في لغة شاذة أخير جدافع التفضيل نعم خير هذا على إطلاق التفضيل على إطلاق التفضيل فهم أفضل الناس على الأسواق قال خير الناس قردي في رواية قال خير أمتي قردي يبقى الأمة بأسرها عشان ما أحد يتنفطع ويقول أن من الأزمنة المتأخرة ممكن يكونوا أفضل من إيش من الأسواق طب ماذا تستدلون يا شبطار على هذا الرجل الذي قاد نحن رجالهم رجال بقول السلام خير الناس قردي قال خير أمتي قردي ثم الذين لونهم ثم الذين لونهم تريد ريدي عاد السؤال قال الم... طبعاً أنا قلت لك أنا في بعض الزمنات المتأخرة من يقول نحن رجال وهم رجال لا تسلطوا عقول الناس علينا عقولنا فينا فهمونا يقدم مش فهمهم يقدم فهمت أنت فهمت سؤال خلق أنا أقول لك أحل اختر لنا من يجيل الآن دا بمحس النظر هو بيخشى لو كان بدينا لو نزل تحت هيحصل لقاء بينهم لكن هو يريد اضعفهم فيختار الاضعف يا جمال هو توسم فيك الاجابه ازاي ج اختار خلي بالك مش لان هو مساله مش مساله ضرب بقى الان هو بيقول لك هيريحنا وينهي المساله عشان ما يتعبش الايه الاخرين ممتاز ممتاز لم يقول خير الناس أمتي خير أمتي قرني خير الناس قرني أطلق الخيرية يبقى الخيرية في الفهم أيضا يبقى هم خير منكم إيش فهما خير منكم إيمانا خير منكم عملا خير منكم تعبدا خير منكم نافقة خير منكم قربا لله إذا لا فعلاه فهم خير منكم في كل شيء كيف تقول نحن رجال وهم إيش؟ رجال خير الناس قرني ثم الذين ألونهم ثم الذين ألونهم وقال خير أمتي قرني ثم الذين ألونهم ثم الذين يلونهم وأيضا من النبي صلى الله عليه وسلم قال يغزو في آمهم من الناس فيقال فيكم من صحب رسول الله؟ فيقولوا نعم فيفتح لهم فقط الفتح من أجل إيش؟ الصحبة فقط من أجل الصحبة فيفتح لهم ثم قال ثم ياخذ ياخذ امام الناس فيقال فيكم من صاحب من صاحبه رسول الله شوف الفضل يمتد الآن الان فيقولون نعم فيفتح لهم وفي الثالثه يفتح لهم فقيل قال الراوي اشك في الرابعه قالها أم لا والأصل أنها, إيش؟ أنها متفق عليها في الثالثة خير الناس قدني ثم ندين منهم ثم ندين يلونهم أيضا من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدح الصحابة الكرام عندما مرت جنازة وهذه الجنازة محمولة فأثنوا عليها خيرا فقال للنسيلا واجبت واجبت ثم أثنوا شرا فقال واجبت واجبت فقالوا يا رسول الله ما واجبت واجبت فقال للنسيلا أثنيتم خيرا على هذه الجنازة فقلت واجبت له الجنة لأنكم شهداء الله في, إيش؟ في الأرض بعض العلماء يحمل الحديث على التخصيص أنتم لأنكم أعدل الناس لذلك قُبلت شهادتهم غيركم ليس بمثلكم والحق بأن من كان يسير على دربهم إيش؟ فهو على ما يكون قد يعني ينزل تحت قوله السلام أنتم شهداء, شهداء الله في الأرض أيضا من الفضل العظيم في سنة نفسلم لهؤلاء الصحابة الأخيار الكرام بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنت السماء النجوم أمنت السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد توافقون أم تخالفون فتناقشون طيب إيش لها هيأتي السماء الجن هيأتي السماء متشاكر أخويا الله بارك فيك أنت أخشى أن يلبسك الجن الآن وأنت في الدرس رجوما واجعلناها رجوما للشياطين ما لهم هذا ها الآن ذهبت النجوم ماذا يحدث للسماء ستكون ذرقاء بدون لمعان مفيش بريق طبعا لانه لما تذهب النجوم هينطفي ايش بيهتدم النجوم طب ذهبت النجوم السماء ستكون ايش ذرقاء لا يمكن ان تكون سوداء ستكون ذهبت النجوم يبقى ايش اللي يحدث للسماء القيامه حبايبي ايوه هي دي اذا ذهبت النجوم اتت السماء متوحه تنشق السماء إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتطرت الحموض كده حرام يعني أنت راجع القرآن يأتي لك ما تريد إذا ذهبت السماء وهو أن يفسرها فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما يعني يوم القيامة مفهوم قال أنا وأنا أمنة لأصحابك فإذا ذهبت انا أتى أصحابي ما يعدون وقد حدث عندما قال أنت ما, ما ورينا التراب عن النبي السلام إلا وتغيرت قلوبنا ثم قالوا السلام وأصحابي أنظر للفضل الذي شاء. وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي متوع يبقى كانوا أمنة لنا حصنا عظيما سدا منيعا لهذه الأمة ألا نعرف لهم فضلهم رضي الله عنهم جميعا اللهم ارضى عنهم جميعا اللهم ارضى عنهم جميعا فاللهما اجمعنا بهم مع النبي في من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن فاضل أصحابه رضو عليهم قال فبحبه أحبهم يعني أحب أصحابه فبحب أحبهم وببغض أبغادهم وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على الأنصار يقول أقبلوا من محسنهم واغفروا لمسيئهم الصحابة رضل عليهم أفضل للخلق أجمعين ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من هؤلاء الذين صاحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم أختم الكلام في قوله قال أنا ما زلت في إيش؟ في الشطر الأول من البيت الشطر الثاني سأت شرح قال حب الصحابة كلهم ما لي مذهبوا أقول نختم ذلك وإن كان حب الصحابة مذهب له فهو مذهب لنا أيضا ونحن نحب الصحابة طيب إذا قلنا هل من لوازن حب الصحابة الذب عن أعراضهم قل نعم والله لو كان محبا حقا ما قبل القطع فيهم ولا التعريض بأعراضهم فلذلك نقول سب الصحابة نفاق سب الصحابة نفاق إما نقول هو نفاق متكامل وإما أن نقول نوع نفاق يعني كقول سلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذا إذا كذا فهي آية من آيات المنافق هذا بالنسبة للكلم على سب الصحابة سب الصحابة حرام كبيرة من الكبائر عظيمة من العظائل عند الله تدفع له وإن الله يغار على أوليائه قال من عاد لي وليا فقد أذى بالحرب إن الله يدافع عن, عن الذين آمنوا وهؤلاء أولى الناس يقال فيهم أنهم من الذين آمنوا سبوا صحابة جاء فيه أدلة قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي نهي أولي التحريم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا ولا نصيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين بيانا شافيا في هذا الوضع على مكانه الصحابه اصحابي اصحاب لا تسبوا اصحاب تعلمون قصه هذا الحديث قصه هذا الحديث انا السلام وارد عبد الرحمن بن عوف في مشاده مع خالد بن الوليد فاشتد خالد على عبد الرحمن بن عوف. فقام النبي صلى الله عن عبد الرحمن بن عوف قال اصحابي قال لخالد اصحابك لان لان خالد بن الوليد من تابع التابعين بس فيه كرامة أتت به صحيح؟ أبداً هو صحاب طب خيف يقول له أصحابي وهذا أصحابي ممتاز السابقة حسن السابقة اعرف الفضل لأهل الفضل تكن من أهل الفضل اعرف الفضل لأهل الفضل تكن من أهل الفضل سابقة الحسنة عبد الحمام من عشر ومشيئين بالجنة عبد الحمام نعافه نقول سادس ستة قد أسلمه أو سابع سبعة قد أسلمه ف... فالحق أنه السلام يعرف له فضله وسبقه للإسلام فقال الخالد إياك إياك أصحابي أصحابي لتسببوا أصحابي ثم قال لو أنفق أحدكم الكلام للمتأخرين في الإسلام مش كلام لي نحن ده الكلام للصحابة أيضا يعني اللي تأخر أنفق من بعد الفتح وقاتل هو الذي يقال له لو أنفقتك مثل جبن أحد ذهبا ما بلغت مدة أحدهم ولا إيه ولا أما إحنا إيش الكلام فينا اذا الموضوع هذا يضللك خطا ابن عبد البر الذي قال جملة الصحابه افضل من جمله التابعين لكن هناك احاد في الصحابه في التابعين افضل من احاد في ايش ذكاء ويس خطأ, خطا فاضح واضح لا يصح قبوله بحال من الاحوال النبي يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويبين بان الصحاب بامم بعد بامم بعد لا يمكن الدين ما بلغهم الا على اكتاف هؤلاء وهذا يدخل تحت قول الله عليه وسلم الدل على الخير كإيه كفاعلة لا يصح هذا كمان بحال من الأحوال فالرجال قال أصحابي أصحابي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول في أصحابي لا الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا لا تتخذوهم غرضا وفي رواية قال هذه الرواية, الرواية السند فيها ضعيف لكن تعادضت بإيش؟ بكسره الراء قال في رسول الله من لعن اصحابي فع الله والملائكه والناس اجمعين اللهم لعنهم اللهم لعنهم اللهم لعنهم اللهم من يلعن الصحابه فلعنه اللهم من يلعن الصحابه فلعنه اللهم من يلعن الصحابه فلعنه, يلعن الصحابة فلعنه. نحن نقول ديننا يحثنا على التراحم والدعاء بالمغفره لكن هؤلاء القوم قد دعا النبي صلى على عليه وعلى راعي يسبون الصحابه يكفرون الصحابه يكفرون من يبقى لنا يكفرون أبا بكر عمر يتهمون عائشة في عرضها فلا يمكن لهؤلاء القوم إلا أن نقول يصب الله عليه اللعنة يا صبا صبا قال لا فعليه لعنة الله والنجسان والذي يقول بذلك عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وفي رواية قال إن سلم تصريحا من سب أصحابي فعليه لعنة الله من سب أصحابي فعليه لعنة الله إذن الأصل أن السب حرام كبير عظيم من العظائر تكون كفرا لأن السب ممكن يكون سب في الديانة سب في الديانة لا يسب في الشخصية أو في بعض التصرفات كما يسبون مثلا علي أو عثمان على بعض التصرفات هذا لا يكفر هذا لا يكفر, لا يكفر عند جماهير المحققين فنقول ان كانت حراماً فما حكمها اختلف عماء في على ذلك, في ذلك على أقوال كثيره جداً لأننا سأختزر الأقوال إلى ثلاثة قول يقول بكفرهم على الإطلاق كل من سبت صحابها كفر صحابها هو كافر وجهته في ذلك أنه كذب الله في متحين ومن كذب الله فقد كفر وأيضا ما يستدلون به وهذا قول من يستدلون ما يستدلون به من قول الله ذلك مثلهم في الثوراء ومثلهم في الإنجيل كذرعين أخرج شطأه فأذره فاستغلظ فاستعوا على سوء يؤجب الثراء ليغيظ بهم الكفار قول الثاني على النقيد هم في الصاق يعذرون الإمام يعذرهم وليل الأمر وليل الأمر الذي يعذره وليل الأمر بيده هذا ليس أحد المسلمين يفعل ذلك يعني لو واحد سبب الصحابة أمامك ليس أحد يستطيع أن يملك له شيئاً تعذيراً إلا ولات الأمور وليه الأمر هو الذي يفعل ذلك وهذا قول أن pudding حمد قال أمرهم إلى ولاة الأمور يعذرهم لأنهم في فسق وفجور القول الثالث هو القول الوسط وهو التفصيل قول الثالث هو القول الوسط وهو القول بالتفصيل قال ان كفرهم فقد كفر بعضهم يقول بذلك إن كفرهم فقد كفر ليش؟ لما كفر لنا الصحابة بأسريني ليش يا كفر؟ ها؟ طبعا لا أخطأت خطأاً خطأ فادحاً في الاستدلاد لأنه من قال أخي يا كفر فقد بقى بأحدهما فاهم منه كثير من الناس فاهمة مغلوطاً إنه بس لو قال كفر يكفر هو لا المسألة فيها تفصيل كبير جداً هو الصحيح في ذلك انهم كذبوا الله وكذبوا رسوله صراحه كذبوا الله لان الله بالله قال انتم خيره مت خرجت للناس وهم يقولون انتم اسوا قوم مت خرجت للناس كذبوا الله وكذبوا الرسول بأن انسلم قال محمد في الجنه ابو بكر في الجنه عليه في الجنه عثمان في الجنه عبد الرحمن او في الجنه يبقى انسلم جزم بانهم في في الجنه هم يقولون انت سب الله يعني رب عليه قوله هم ليسوا في الجنه هم في ايش في النار الله وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم والصحيح الذي يأدين الله من كفر أبا بكل وعمر تصريحا طيب وكفر الصحابة كلية تصريحا فقد كفر ومن مع عائشة في ارضها فقد كفر من اتهم عائشة في عرضها فقد كفر لأنه مكذب لله تكذبا صريحا لأن الله العالم برأه من فوق سبع سموات وباقي الكلام على الصحابة فسق وفجور باقي الكلام على الصحابة فسق وجو وفجور هذا بالنسبة لاخر الكلام على الشطر الأول ثم الكلام على التوسل هل يتوسل بهم هو في توسل يتوسل بهم لا هو التوسل عشان ما لا أشكر عليكم هو يتوسل بإيه ببكر فقط وبعمر فقط ليه لأن هؤلاء هم هم, هم, هم الذين يتبرك بهم أبدا أبدا يتوسل بإيه مش بعملهم بعملوا هو بحبه لهم يتوسل بحبه لهم هذا التفصيل سيأتي إن شاء الله في الدرد القادم